هذا سائل يقول هناك بعض الشبهات المنتشرة بين الإخوة منها تقسيم العلماء إلى متشددين ومتساهلين ومعتدلين في الجرح والتعديل بقصد رد أقوال من وصفوه بالتشدد في هذا الباب أنا الذي أعلم في هذه الشبهة أن المتساهلين ما يذكرون هؤلاء أصحاب هذه الشبهة ما عندهم إلا تقسيم الناس لا متشدد ومعتدل ويسقطون عمدا او جهلا لا ادري واما الذي اعرفه فهو ذكر القسمين فقط معتدل ومتشدد طيب والمتساهل لماذا لا تذكرونه لان الضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الاشياء فالمتشدد حقيقة ضده وعكس المتساهل وجاء المعتدل فوقف بينهما فوقف بينهما هذا شيء الشيء الثاني نقول العلماء في باب الجرح والتعديل يقولون فلان متشدد ويذكرون أمثلة على تشدده وفلان متساهل ويذكرون أمثل على تساهله فهل لا ذكر لنا هؤلاء مثالا من المتشددين من هم ومثالا من تشدداته ومثالا من المتساهلين من هم وأمثل من تساهلاته فحينئذ نكون معهم على قدم سوى نستطيع أن نجيبهم أما أن يلقوا الكلام على عواهنه ويترك المتساهل الذي يأتي يوم من لأيام ويقول لك خذ عن من لم يبدع الجهم بن صفوان تعلم عليه العلم إذا كان عنده علم وصاحب علم وصاحب سنة شوف عنده علم وصاحب علم وصاحب سنة ما شاء الله صاحب سنة السنة ضد البدعة وإذا عرف السنة عرف البدعة ما مر عليه في حياته مع حياته العلمية هذه شيء اسمه جهمية هو صاحب سنة اللي يقرأ السنة لا بد يمر على الجهمية في كثير من أبواب العقيدة فحينئذ يسأل من هم هؤلاء الجهمية ومنسوبين إلى من إلى جهم من هو الجهم يعرف حاله كيف عالم ما يعرف جهم عالم سنة صاحب سنة ما يعرف جهم الذي أجمعت الأمة على كفره وما رضي هذا بكفره ذهب إلى تبديعه وما رضي بتبديعه لم يبدعه ومع ذلك خذ عنه العلم هذا هو التساهل والتميع والتلوم في دين الله تبارك وتعالى وإفساد أهل السنة السلفيين وكسر حاجز الولاء والبراء عندهم لأهل البدع هذا هو نحن نحن نقيم الشواهد والأدلة فهل أنتم تثبتون على إقامة الأدلة والشواهد هات هات فهذا هو المتساهل المميع بعد 22 سنة من حربنا لأهل الأهواء والبدع المتحزبة السياسيين يأتي إلى السرورية وقل ما في سرورية في شخص تأثر صح تأثر منهج سيد قطب في باب معاملات الحكام والخروج والسمع والطاعة ويمكن تأثر أفراد نعم ممكن لكن أن يقال أن هذه طائفة وهناك طائفة ويصل الأمر إلى أن يقال عنهم أنهم طائفة هذا ما هو فيه ما هو موجود بعد 21 سنة من؟ كشيفة هذه الطائفة واعتراف من كان فيها بعد أن خرج منها وشهادته على أهلها واعتراف قائم هذا الزمان فيها محمد سرور في خطه ونطقه ويقول لك الآن ما فيه سرورية بعدين يأتي يقول لا يعني إذا نص عالم إمام يقتدى به بعدين في سرورية نقول وإلا فلا ليش كفانا تفرق للأمة هذا والله كلام الإخوان المسلمين وكلام السروريين قبل عشرين عاما شاءه أم أباه كان ذاك اليوم يقولوا لا تفرقون المسلمين لا تفرقون أهل السنة وهذا الآن يقول لا تفرقوا الأمة الأمة هي مفترقة على ثلاثة وسبعين فرقة أنت الآن تفرق تقول لا تفرقوا الأمة هذا ضد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فإذا أردت بالأمة أهل السنة فهؤلاء ليسوا من أهل السنة السروريون ليسوا من أهل السنة هؤلاء مبتدعة ظلال ومواقفهم تحت ذلك هذا هو الذي يقال إنه تميع وتساهل وكسر لصور الولاء والبراء بين أهل السنة الذي نشأوا عليه وعلموه ونشئوا عليه وفهموه وحفظوه كذا الولى والبرى فيها لها عمدوا في شهادة لا إله إلا الله فيه نوالي أولي التقوى وننصرهم وكل أعدائه إنا لهم لعدو الخوارج فيهم وفيهم وفيهم, وفيهم من العبادات التي وصفها رسول الله سلم حتى قال للصحابة أنتم رضي الله عنه تحقرون صلاتكم عند صلاة مصيامكم عند صيامه وقال فيهم شر الخلق والخليقة وإلى إن لقيتهم لأقتلنهم عاد طوبى لمن قتلهم أو قتلوا إلى آخره وهذا يقول لا تفرقوا الأمة وإذا نص عالم معتبر ما شاء الله والذين تكلموا من عشرين سنة كلهم هم معتبرين ومن هو هذا العالم المعتبر عندك لا أدري هذه كلها من القيود التي يأتي بها ليهول على الناس ويرهب الذي بين يديه من طلاب العلم السلفيين الصغار حتى يظلهم بدعوى حب العدل والإنصاف وعدم الظلم وعدم الجور وعدم عدم هذا الذي يفسد على أهل السنة ولذلك نحن نقول مثل هذا لا يستمع له ولا يجلس إليه ولا يحضر عليه ولا يدرس عليه لأنه يفسد أهل السنة ويضر السلفيين عشرين سنة تأتي سكت دهرا ونطق هجرا بعد أن تكلم سرور الآن بنفسه وفاحت القضايا هذه وروائحها وانتهينا منها تشكك في وجود الطائفة السرورية؟ سبحان الله هذا لماذا لا يقال عنه متسائل لماذا لا يقال عنه مميع لما ها لأجل يبقى هذا الصنف من الناس وراء الحجاب حط نفسه في المعتدلين وهو في الحقيقة في الذين يهدمون ما بناه أهل السنة ويفسدون ما بناه أهل السنة ويوطئ للتعايش مع أهل السنة وجوابه هذا قاله في جواب من قال له في سؤال من قال له إنه لا يحضر دورة في أندونيسيا في معهد الإرشاد لأن معهد الإرشاد مع الثروليين ومع جمعية حياة التراث لأنه يحضر عندهم فلا بد أن يدافع بهذا الدفاع العام حتى لا يتوجه الطعن إليه وإلا لو كان ناصحا ما ذهب إلى هذا المركز. ولقى لهم ما الذي منهم هؤلاء الحزبيين بينوا ذبينوا له أنهم متحزبة فالسلف ما يذهب إليهم يقطع ذهبت إلى إحياء التراث إلى الكويت فجاءني إحياء التراث يريدون إلقاء كلمة عندهم وهذا مسجل عام 1414 يعني قبل تسعة عشرة سنوات قلت لهم لا آتي فتظاهروا بأنهم يريدون الخير وأن هذه الأخطاء لا يقرونها وعبد الرحمن عبد الخالق لا يقرونه على أخطائه وقلت أنا أهتي طهب بشروط بعد أن تشفع بعض المشايخ وجاؤوني في الليل وقالوا نحن نسألك أن تذهب قلت أنا أذهب لكن بشروط قالوا ما هي قلت أولا أسجل للمحاضرة كما تسجلون أنتم والكلمة التي ألقيها قالوا طيب قلت ثانيا الأسئلة أنا الذي أتولاها ما تحجب عني قالوا طيب قلت ثالثا إذا جاء سؤال في جمعية إحياء التراث وعبد الرحمن عبد الخالق أجيب عليه قالوا طيب قلت خلص فخرجوا من عندي فقلت للإخوة الذين شفعوا أتصدقون أنهم يوافقون على هذا؟ سكتوا، قال بعضهم الله ما أدري، بعضهم قال ممكن لأن المرسول فلان فلان من طلابي من من درسته أنا في الكلية وأخذته جميعية حيا التراث للأسف ونحن قد حذرناه منها من هنا وذهب بعد ذلك وقع في حوزة بعد ذلك جاءني من الغد عبد الله السبت وقال أنا ما علمت أن الإخوان يعني اتفقوا معكم وأن لكم محاضرة قلت جاءنا فلان والمشايخ يشهدون اسألهم قال أنا رحت اليوم الجمعية ما رأيت لهم أي إعلانات ولا أثر ولا شيء من هذا قلت قد وافقوا بلسان مندوبهم الذي وكلوه نعم فجاء قال ما فيه ولا محاضرة طب أنا أعرف هذا مسبقا ما فيه ولا محاضرة لما جاء المساء حولت المحاضرة من الجمعية قالوا الإخوان تقام المحاضرة وعدوا لها مكانا وألقينها فيه في الوقت هذا قلت لهم أرسلوا وبعض إخواني أيضا من الكويت من السلفيين قالوا هذا حق قلت أرسلوا إلى جمعية التراث إلى مسجدهم فلعلهم يفتحونه ويقولون الشيخ اعتذر ولم يأتي فذهبوا فوجدوا الأمر كما قلت أوهم الناس أنني اعتذرت فالسلف الصادق ما تتغير مواقفه هي واحدة في بلده وفي غير بلده وهذا هنا الآن يسأل فيميع أمر السرورية بعد 21 سنة من أمرها لأنه قد ذهب إلى مركزهم والله لن نسكت عنه عن أمثاله ولو وصل صراقه السماء ما دام الأمر للنصيحة فهذا لما لم لم يذكره وأمثاله ليش هذا هو المميع لكنهم لا يذكرونه مثله علي الحلبي وانتهاؤه في جمعية حياء التراث ومعهم وبينهم ليش ما يذكرون يقال, يقال عن من ينتفذهم في بواطيلهم إنه متشدد ليش لأنه لم يتميع معهم كتميعهم ويتساهل كتساهله فثباته على السنة والسلفية والولاء والبراء الولاء لأهلها والبراء من أعدائها جعله يصدع عليهم يصطدمون به لأنه ينكر عليهم فلما عنكر عليهم تساهلهم وتمييعهم رموه بالتشدد ومن لم يعلم حالهم من العلماء وسكت لا مداهنة معاذ الله لكن لم يعلم حالهم حقيقة كما علمناه نحن وصفوه هو بالمعتدل وإلا لو عرضت عليه أقوالهم هذه وقرأها وأفعالهم وتتبعا لما قال إلا بما قلنا به فهؤلاء يا أبناء يفسدون فتنبهوا لهؤلاء وعاقبتهم يرجعون إلى الإخوان المسلمين هذا باب الباب الثاني لما نرى الهجوم على أهل السنة ولا نرى منهم هجوما على المنحرفين فأين تشددنا نحن هذه شدتهم هم علينا طيب فين كلامهم ونقدرهم لأهل الأهواء والبدع هؤلاء الذين الآن هم معهم سكتوا عنهم صارهم وأياهم سواء فعلي الحلبي يدافع عن المغراوي ويدافع عن عدنان عرعور ويدافع عن محمد حسان ويدافع عن هؤلاء جميعا ووئيهم سواء وهجومه على أهل السنة وهؤلاء يغضبون هذا وأمثاله يغضب للكلام في أهل البدع في السروريين ويهاجم في مقابلهم أهل السنة هذه هي السلفية عندهم ما شاء الله فهذا ينبغي أن تعلموه وأن تفهم القضايا هكذا لا على الغمغمة والخديعة والغش للسلفيين فأحذركم من هذا الصف الذين يفسدون باسم السلفيين وهم في الحقيقة ينقضون على السلفيين ويفتحون باب التحزب والحزبية على مصراعه ليدخل فيه السلفيون فما نحس بعد ذلك إلا وهم مع أحياء التراث ومع هؤلاء كما انتهى الأمر بعلي الحلبي فكيف بمن دونه فيا أخوتها الحذر الحذر أيضا يقول اتهام المشايخ بالتحايل عن التبديع بالتحذير من قامت عندنا به البدعة قلت لكم أنا مقارن من قامت عندنا به البدعة وانطبقت عليه شروطها والله نبدعه ولا نبالي ما المانع من تبديعه ما نحن خائفون منه الله أمرنا بأن نقول القص و الحق أتخشونهم فالله حق أن تخشوا إحنا ما نخشى أحد إلا الله جل وعلا فإذا قامت موجبات التبديع بدعنا ولا نتحايل والتحايل لغيرنا ولو أردنا لكنا من أكثر الناس أتباعا اليوم مع المتلونين المميعين المتميعين وأسأل الله جل وعلا أن يحفظنا من ذلك وما عرفنا أشياخنا إلا صادقين لا يبالون في هذا بأحد ولا يخافون في الله لو تلائم الشبه الثالث يقول إنهم يحذرون من الصغار ويسكتون عن الكبار نقول وهذا من الكذب الكبار فهذا بكر أبو زيد رحمه الله رددنا عليه وهو عضو هياة كبار العلماء أنا ردت والشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى ردد علي رد عليه في شريط مسجل في تصنيف الناس والشيخ ربيع رحمه الله رد عليه بكتابه الحد الفاصل بين الحق والباطل في سيد قطب وغيرنا وغيرنا كثير ردوا عليه ما بالينا به وهو عضو هيئة كبار العلماء لما قال الباطل ردينا عليه بعلم وحق وعدل وهذا بن جبريل رحمه الله ردينا عليه لما قال الباطل في مدح الإخوان المسلمين وفي مدح جماعة التبليغ والدفاع عنهم وفي مدح أسامة بن لادن والدفاع عنه وزادني الإخوان مؤخرا جاءوا لي بكلام عجيب لو كنت أعلم أني سأتكلم الليلة لجئت به دفاعه عن علوي مالكي محمد علوي مالكي الخرافي القبوري يدافع عنهم ويجعله من أهل العلم وكتبه تقرأ وما حذر أحد منه يقول وهناك من كفره من أهل العلم والفتاوى موجودة والقرضاوي ويدافع عن هؤلاء جميعا ويقول تقرأ كتبهم ويستفاد منهم وأحمد النجم والشيخ ربيع يحذر منهم والشيخ ربيع ليس من أهل العلم ولا مجرح التعديل وهو كتبه موجودة وشاهد عليه بالجهالات أو قال بالجهل وأسامة باللادي المدافع عنه وحمد علوي مالكي مدافع عنه والقرضاوي مدافع عنه والتبليغ مدافع عنهم والإخوان المسلمين مدافع عنهم وسيد قطب مدافع عنه إلى غير ذلك ويقول لشيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمة الله عليه لا تنشر هذا الكتاب الذي هو المولد العذب الزلال فيرد عليه شيخنا بقوة وشجاعة الأسود غير خائف منه ولا مبالي ولو كان عضو إفتعه يرد عليه رد الجواب على من طلب مني عدم طبع الكتاب هذه مواقفنا التي كانت لنا مشهودة وولينا مولاك لا نولي إلا لله ولا نعادي إلا فيه فأنتم اذكروا لنا مواقفكم السلفي ينطلق من تعظيم أمر الله وتعظيم أسنة رسول صلى الله عليه وسلم لا يبالي في ذلك بأحد لكنه يعرف كيف يتخاطب ويعرف أدب التخاطب فالشدة في موضعها محمودة والرفق في موضعه محمود ويتخاطب مع كل واحد بما يليق به فإذا جاء بكلام المخالف بخطه أو نطقه ورد عليه ونقضه يقول هذا متشدد هذا والله العجب فحينئذ هذه الشبهة أظنها زالت ويقول حذر من الشبه أيضا حذروا من فالح الحرب حفاظا على مكانتهم وإلا منهجه هو نفس منهجهم لو كان منهج منهجنا ليش ردينا عليه هذا من السفة هكذا بس عقل لو كان منهج منهجنا ليش ردينا عليه أليس هذا سفة؟ لا. الذي يتنزه عنه العقلة؟ لا. ولكن الكذبة بلاش سهل والكذاب مكشوف وهذا يقول أيضا نفسه سلسلة في الشبه لا ندخل في مسائل التحذير لأننا صغار لا نفهمها ونترك هذا للعلماء طيب العلماء يحذرون من؟ يحذرون العلماء العلماء يحذرونك أنت لأنك صغير لا تفهم هذه الردود إذا كنت صغيرا لا تفهم فيكتفون يقول لك يا ولدي هذا خير فافعله وهذا صاحب خير وسنة فالزمه وهذا شر وبدعة فاحذره وهذا صاحب شر وبدعة فاحذره فهم حذرك لأنك صغير لا تفهم أعطوك هذه الكلمات فالتحذير لعوام المسلمين الذين لا يفهمون يعطونهم تحذيرا مختصرا لأن هذا من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم وأنت واحد منهم فالتحذير للصغار صحيح لكن أنت لا تدخل في مسائل الرد والردود تزعم أنك تكتب وتحرر عندما تعرف هذه الأشياء أنت فرضك في هذا الباب اتباع العلماء العارفين، فتلزم قولهم علماء السنة. قال أحمد رحمه الله من فضل الله على الحدث أو من توفيق الله للحدث، والعجم إذا أسلم أن يوفق لصاحب السنة، فصاحب السنة يدلك ويهديك ويرشدك، لأن المعلم الناصح هذا طريقه، وما حاول غاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسن. بحفظ متن جامع للراجحي تأخذه على مفيد المفيد هو المعلم اللي عنده علم يفيدك ناصح لا بد أن يكون ناصحا فإذا رأك, رأك إلى انحراف أو عوجاج صحك أما الذي بس يعلم ولا ينصح هذا ما هو ناصح وليس بأهل لأن يعلم ولكن كونوا ربانيين والمعلم بمنزلة الوالد والوالد رحيم بولده والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا لكم بمنزلة الوالد كما قلت لكم ذلك في حديث أبي داود وإن كان في سنده كلام فإذا ذهب أحدكم إلى الغائب فليذهب بثلاثة أحجال فإنها تجزئ عنه أو تجزئه وهذا له شواهد ولكن لفظة الوالد تبقى على الكلام الذي في سندها فالشاهد المعلم معلم ومربي وناصح ينصح طلابه على خير ما يعلمه لهم وهذه طريقة النبي صلى الله عليه إنه ما من نبيه من الأنبياء إلا كان عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم والعلماء ورثت الأنبياء يدلون الناس على خير ما يعلمونه لهم ويحذرونهم من شر ما يعلمونه لهم ولعلنا نقف عند هذا القدر من هذه الشبه وبالله التوفيق